قال رحمه الله قوله إنا مكن له, له في الأرض أي من لكه الله تعالى مكنه من النفوذ في أغطار الأرض وغيادها له في أغطار الأرض وغيادهم له وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أي أعطاه الله من الأسماب الموسنة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان كلها لها الأرض تحت بفضل الله لا أحد استعرق عنه قول لها الأرض والمشرق والمغرب ملكها من ملك المشرق والمغرب فإلا ذو الغرنين. ملك المشرق والذي يخرج عنه ما, ي... ما يستطيع يخرج عنه أصلاً يقتله. يقتله ويموت على شركه والذي يريد الخير آمن بالله وتركه وجعل له ما يسهل له ويمكنه في هذا الخير والذي عاند قتله ملك المشرق وملك المغرب ملك الأرض بأسرها مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض ولا أحد حصل هذا أبدا أنه بلغ المشرق والمغرب وكل من قادون له وعلى طاعة الله سبحانه ومن خرج عن طاعة الله تصرف معه التصرف اللائل هذا ما حصل لأحد قال ونسلم عنه أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من إبراهيم ولا من العزم وللعزم أبدا وإنما قد يخضل المخضول في بعض الأشياء ولا يدلع الفضل المطلق أي أعطاه الله كما أعطى الله سليمان ما أعطاه عليه الصلاة والسلام ولا يدلع الفضل المطلق فنبينا أفضل الأنبياء أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهل البلدان والسهولة الوصول إلى أقاص العمران سهولة الوصول إلى أقاص العمران وهنا يتعبون حتى في الطائرة تتعب حتى تصل إلى الأماكن التي تريدها على أنها مقيفة أو مريحة لكنها تعب وهذا يصل بسهولة مع جنوده ومن ملكه الله سبحانه وتعالى وعانى والسهولة الوصول إلى أقاص العمران وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها اي على وجهها فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه وناكل أحد يكون قادرا على السبب فاذا اجتمع القدره على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود هذه فائده ليس كل من عنده سبب من الاسباب يسلكه يصل به للمقصود وناكل احد يكون قادرا على السبب من الامرين فاذا اجتمع القدره على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود وإن عُدِما أو أحدُهما لم يحصل وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يُخبرنا الله ولا رسولُه بها هذا هو المقصود لم يُخبرنا الله ولا رسوله بها ولا تناقلها ولم يتناقلها أو ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيدُ العلم فلهذا لا يسعُنا غير السُكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخاردية بها صار له جند عظيم ذو عدد عدد ونظام وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها الله أعلم ما هي هذه الأسباب ولكن نعلم يقينا أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية وله من الجند ما له له من العدد والعدد ما له حتى أقدره الله إلى أن نوصل مشارق الأرض ومغارب الأرض أطراف الأرض في المغرب وأطراف الأرض في المشرق من وصل إلى هذا وعرف نهاية الأرض وبعد ذلك البحار من وصل إلى هذا ما في أحد نعلمه يقول أنه وصلت إلى آخر الأرض وبعد الأرض بعدها بحار ما يستطيع أن يمشي فيها ما هي بس إلا أن يركب شيء من السفن هذا شيء آخر لكن هذا الرجل أقدره الله حتى وصل إلى المشرق والمغرب ورأى الشمس حين تطلع وحين تغرب ابتداءها رأى قال رحمه الله قوله تعانى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعدبه ثم يرد إلى ربه فيعدبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا إسرا أحسن العدل وما أجمله حتى إذا بلغ فأتبع سببه وسلك الطريق التي يريد أن يصل بها إلى المغرب فوصل إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي موضع غروبها وهو في نهاية الأرض جهة المغرب فبلغ أقصى ما يسلك فيه من الأرض وانتهى إليها انتهى إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض وهو آخر الأرض وطرف الأرض وصل إليه رضوان الله تعالى عليه وما بعده كما يقول أهل التفسير إلا البحر المحيط ماذا فيه خلاص يبس, يبس وجد بعد أن انتهى إلى مغرب الشمس وجد عندها او وجدها تغرب في عين حميئة أي كثيرة الحمأة وهي الطين السوداء كما يقول أهل التفسير وهناك قراءة وجدها تغرب في عين حاميئة حاميئة أي شديدة الحرارة ولا تعارض بين القراءتين فهي عين حارة وذات حميئة إذا الطين سوداء هذا وهذا اجتمع لها من الوصفين أنها حامية شديدة في الحرارة وهكذا أيضا ذات حميئة أي ذات طين سوداء هذه قراءة أخرى ذكروها فبلغ مغرب الشمس وجد الشمس تقر في عين حميئة ووجد عندها أي عند الشمس أو عند العين على اختلاف عود الضمير هل يعود على الشمس وجد عندها أي عند الشمس أو يعود على العين وجد عندها أي عند تلك العين التي وصل إليها وكانت الشمس تغرب فيها فلما انتهى وجد قوما كفارا بالله سبحانه وتعالى فخيره الله جل وعلا في مصير هؤلاء القوم الذين وجدهم عند تلك العين أو وجدهم عند طلوع الشمس وموضع طلوع الشمس موضع طلوع الشمس بس موضع الغروب سيئة الطلوع موضع غروب الشمس خيره الله إما أن يُعدِّب وإما أن يتَّخِذ فيهم حسنة فقال له قلنا يا ذا القرنين إما أن تُعدِّب هؤلاء الأقوام الذين وجدهم هناك والتعذيب المقصود به القتل إما أن تعذبهم أي تقتلهم وتنتهي منهم لأنهم كفار استحقون الغتل وإما أن تتخذ فيهم حسنة أي بالأسر فتأسرهم وتعلمهم الهدى وتعلمهم الخير الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى فأنت بين خيارين إما أن تقتل أولئك الذين وجدتهم من الكفار وإما أن وتعلمهم الهدى وتنظر في أمرهم فقال القرنين فأما من ظلم أي من أشرك بالله سبحانه وتعالى وأصر على الشرك ولم يقبل دعوتي سأدعوهم فمن ظلم منهم وأصر على الشرك فلا نتعامل آخر معه نقتله أما من ظلم فسوف نعدبه بعد دعوتنا له وبيانا للسبيل له فأصر على الشرك ولم يقبل هذا الخير ولم يقبل هذا الدعوة فسوف نعدبه نقتله ثم يرد إلى ربه فيعدبه عذابا نكرى عذاب الله شد أي عذابا منكرا فضيعا عظيما يعدبه بعد ذلك نحن سنقتله ويرد إلى الله سبحانه وهناك العذاب الأليم الشديد الذي لا يطاق هذا من دعوناه من أهل الشرك ومن القوم الذين وجدناهم عند العين الحمية سندعوهم وسننظر في أمرهم من قبل, قبل الدعوة هذا خير له وأحسن لنفسه والآخر فهو سيعدب ويقتل ويرد إلى ربه سيعدبه أكثر وعظم من هذا العذاب ثم يرد إلى ربي فيعدبه عذاباً نكرى ما معنى نكرى عظيماً فضيعاً سيعدبه وأما الآخر وأما من آمن أي قبل دعوتي وآمن بالله سبحانه وتعالى وترك الشرك والكفر الذي هو عليه وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى هذا سنجزيه الحسنى ولا عليه شيء بل نسهل الأمور التي يثبت على الخير وسنقول له من أمرنا يسرى أي أننا سنسهل له الأشياء ونقول له قولا يسيراً أو قولاً يسرى ليس بالصعب فنأمره بما يسهل عليه سنأمره نقول له من أمرنا يسرى أي أننا سنأمره بما يسهل عليه ولا نشق عليه من آمن بالله سبحانه وترك الشرك من أولئك القوم هذا سنقول له من أمرنا يسرى أي نسهل ما يحتاج إليه وهكذا أيضا لا نصعب عليه الأمور ولا نشبق عليه إذا آمن بالله سبحانه وتعالى بنى أمره بالقول اليسر قال رحمه الله نزلنا معا ذي القصة العظيمة الحق أنها قصة والتاريخ لذي القرنين سطره الله له ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي ناطق بالحق وإخباره حق فذكر هذا القصة العجيبة ونحن ربما نتعج من بعض القصص التي تحك لنا هذه قصة عظيمة جدا رجل ملك المشرق والمغرب وبلغ ما بلغ مع أنهم الآن في الزمان هذا ربما يقول له كيف يبلغ لا طيران لا شيء الله على كل شيء قدير والله هو الذي خلق الأسباب وخلق مسبباتها سبحانه وتعالى فخلق لكم طيران الأسباب لتصلكم وجعل له سبحانه لذي القرنين ولوليه ما يصل به أسرع ما تكونون أن تمتصلون إليه حتى بلغ المشرقين قال رحمه الله قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية قرى أبو جعفر أبو عامر حمز والكسائي وأبو بكر حامية بن في غير مهموزة أي حارة وغرى الآخرون حميئة مهموزة بغير الألف أي لا حمأة ذات حمأة وهي الطين السوداء ولا تعارض من القراءة كما سمعت فهي حامية وهي قال وسأل معاوية كعبا رضي الله تعالى عنه كيف تجده في التوراة كعب الأحبار كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس؟ قال نجد في التوراة أن تغرب في, طين في ماء وطين ونحن نجد في القرآن ما أخبرنا الله به ولا نحتاج لهذا الذي عندهم أنها تغرب في عين حمية في طين سوداء وهكذا في عين حامية شديدة الحرارة تغرب فيه تطلع فيها أو تغرب فيها قربوا في هذه العين الحامية قال القتيبي يجوز أن يكون معنى قولي في عين حمية أي عندها عين حمية والذي يظهر أن فيه هنا الضرفية وهذا هو الأصل فيها فاستقرار غروبها في عين حمية ولا داعي عندها ونصرف اللفظ عن ظاهره ونصرف الحرف المعلوم المعنى إلى معنى آخر وهو العندية هذا فيه نظر بل في عين في عين تغرب فيها فيراها الرأي تغرب في هذا وهي أكبر من هذه العين هي كبيرة لكن هذا موضوع الغروب لها قال القتيب يجوزا يكون معنى قولي في عين حميئة أي عندها عين حميئة أو في رأي العين وجد عندها والمعنى الأول هو الصاب الذي نقل عن كعب ودل عليه ظاهر القرآن قال قوله وجد عندها قوما أي عند العين أمة قال ابن جريج مدينة هناك قول آخر في الضمير ما هو وجد عندها عند الشمس ومغرب الشمس وجد عندها قوما أي عند العين أمة قال ابن جوريج مدينه لها 12000 باب الله اعلم لولا ضجيج اهلها وجبة لسمعت وجبه الشمس حين تجب انت بس الشمس حين تجب قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين يستدل بهذا, أو يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا صحيح هذا فيه إشارة قلنا يا ذا القرنين خاطبه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه هذا الوحي يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا فإن الله تعالى خاطبه والأصح أنه لم يكن نبيا والمراد منه الإلهام أي ألهمناه هذا الإلهام وأن هؤلاء القوم أنت مخير فيهم قال رحمه الله قوله تعالى إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام وإما أن تتقذ فيهم حسنا يعني تعف وتصبح وغين تأسرهم فتعلمهم الهدى خيره الله بين الأمرين بين العذاب وبين العفو وبين الأسر والتعليم والأسير السفيد والأسير ما أمور بالإحسان إليه كما أمر الله سبحانه في كتابه بذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فالإحسان الأسير أمر مطلوب إذا احتيج إلى ضربه لأجل الاقرار بمعض الأمور فيضرب لأجل المصلحة وسيلة الوصول الغاية إذا احتيج إلى ذلك مع الإحسان إليه بإطعامه وعدم إهمانه في جانب الإطعام وتركه حتى يقتل صبرا هذا خطأ بل يطعم والوالي مخير فيه مع هذا الذي ذكره الإحسان فهو مخير فيه إما فداء في وإما منن وإما قتل فالأمر إليه اذا راى انه يباد الاسر بادا يباد الاسر بادا واذا راى انه ياخذ الفداء عليهم اخذ واذا راى انه يقتلهم قتلهم, قتلهم ما فيه مانع كذلك بقي عنده يحسن اليه والاسير عند اهل الاسلام يسعد حق انهم اهل عدل واهل انصاف والأسير من المسلمين عند الكافرين يحصل له من العنت والتعب ما يحصل ولا سيمة عند الحوثي خبيث هذا فما عنده رحمة بأحد الموت خير للشخص من أن يبقى أسيرا عند الحوثيين فلو دع الشخص بالموت لذا كان عند أولئك أسيرا الذي يظهر كلهم له مسوق لأجل لا يفتن في دينه حتى لا تحصل له فتنة في دينه فإن دعا بالموت فلا يدخل في النهي إن الله يقبضه ويريح من هؤلين أشراف ولا يبقى أسيرا تحت أيديهم وكل يوم سيسمع ما يسمع من الباطل ويعدب ويضرب ونسى الله العافية بلوى بلوى الأسر عندهم قال رحمه الله قوله تعالى إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام وإما أن تتخذ فيهم حسن يعني تعفوا وتصبح وقيل تأسرهم فتعلمهم الهدى, الهدى خيره الله بين الأمرين قال أما من ظلم أي كفر فسوف نعذبه أي نقتله ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا يعني بالنار والنار أنكر من القتل يعني يعدد عليه الدعوة فإن استجاب نفع نفسه وإلا قتله قال قوله تعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسأتي عراب جزاء قرأ حمزة والكساء وحفص ويعقوب جزاء منصوبا منولا أي فله الحسن جزاء نصب على المصر وهو مصر وقع موقع الحال أي فله الحسن مجزيا بها هذا قول القول الثاني تميز جزاءا الحسن اعرب تمييزا جزاءا ان الحسن فله الحسن مجزيًا بها مصر وقع موقع الحال مجزيًا والقول الثاني تمييز ننظر لنا صاحب السمين الحلبي صاحب الدر المصون السمين الحلبي هل ذكر او جهه غير هذا طال رحمه الله قرأ وقر الاخرون بالرفع على الاضافه جزاء الحسن فله جزاء الحسن على الاضافه وقر الاخرون بالرفع على الاضافه فالحسن الجنه اضاف الجزاء اليها كما قال تعالى ولا دار خير والدار هي الاخره فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهذا سائق عند الكوفيين ممنوع عند البصريين أن يضاف الشيء إلى نفسه والصحيح أنه يجوز ولا داعي لتكلف مضاف محدوف هذا هو الصواب أن الشيء يضاف إلى نفسه ولا دار الآخرة الدار هي الآخرة جزاء للحسنة الجنة هي نفس الجزاء فوضيف الشيء إلى نفسه وأما تكلف البصريين ما هو مغول عند كثير من النحاة ولا نحب التكلف قال وقيل المراد بالحسنة على هذه القراءة الأعمال الصالحة أي له جزاء الأعمال الصالحة له الحسن الجنة يجوز وهذا ليس ببعيد الثاني وقيل المراد بالحسنة على هذه القراءة لكن جاءت الحسنة المقصود بها الجنة في القرآن قال قال من أحسن العريب الذر المصون من أجملها وأفضلها استفاد من شيخها بحيان وزاد عليه وناقش المعربين والنحاة فاستمين الحنبي أتى بتفسير وإعراب قال قول جزاء للحسنة قرى الأخوان وحفص من هم الأخوان إذا أطلقا حمز والكسائي قرى وحفص بنصب جزاء وتنوينه والباقون برفعه مضافاً فالنصب على المصر المؤكد لمضمون الجملة فتنصب بمضمر أو مؤكد لعامل من لفظه إذن هذا وجه أنه منصوب على المصرية المؤكدة لمضمون الجملة فله الحسنى هذه الجملة جزاء منصوب لها لأن مضمونها معنى جزاء لما قال فله الحسنى جزاء هذه ثم أكد هذا بقول جزاء أكد هذا بقول جزاء فهي فهو مصر منصوب على التوكيد لما دلت عليه جملة فله الحسنة أي أنها جزاء قال فالنصب على المصر المؤكد لمضمون الجملة فتنصب بمضمر أو مؤكد لعامل من نفله مقدر يجزي جزاء أو يجزى جزاء عندنا يجزيه مفتوح يجزيه يعني وتكون الجملة معترضة بين المبتدى وخبره أي التي على التقدير هذا يجزيه جزاءً جمله معترضة بين الموتدى والخبر الخبر المقدم الخبر المؤخر والحسنة وتكون الجملة معترضة بين الموتدى وخبره المقدم عليه وقد يعترض على الأول بأن المصر المؤكد للمضمون جملة لا يتقدم عليها هذا قول زيد أبوك عطوفاً زيد أبوك عطوفاً فهذا مصر مؤكد لمضمون جملة زيد أبوك فإن مقتد الأبو thick فقينا عطوفا فلا يتقدم فيقول زيد عطوفاً أبوك هذا رابط المصر المؤكد لمضمون جملة أنه لا يتقدم على الجملة بل الجملة تقدم بركنيها المبتد والخبر ثم يأت به فيقال زيد أبوك عطوفا أما أنك تقدم المصر المؤكد قبل أن يستوفر المبتد خبره فهذا لا يصلح في ضابط المصر المؤكد لمضمون الجملة وقد يعترض على الأول بأن المصر المؤكد لمضمون جملة لا يتقدم عليها فكذا لا وفيه نظر يحتمل جواز المنع وهو إلى الجواز أقرب انظر إلى تحقيقات هذا الإمام رحمه الله وفيه نظر مذكروه يحتمل الجواز المنع وهو إلى الجواز أقرب فيجوز أن تقدم عطوفا زيد أبوكا ويجوز أن توسط زيد عطوفا أبوكا يجوز. والتأخير هو الأصل الذي لا خلاف فيه قال الثالث أنه في موضع الحال والقراءة الثانية رفعه فيها على الابتداء والخبر الجار قبله والحسن مضاف إليها والمراد بالحسن الجنة وقيل الفعلة الحسنة الرابع نصبه على التفسير أي على التمييز قالوا الفراء يعني التمييز وهو بعيد استبعد هذا الإمام النصب على التمييز قالهم الفراء واستبعده وأحسن الأقوال الأول الذي ذكره أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة ولا يعترض عليه بالتوسط فإن التوسط جائز في المصدر المؤكد والقول الثاني وهو أيضا جيد أنه حال مصدر وقع موضع الحال هذا القول إن شاء الله جيد والتفسير ضعيف عن القول بأنه تمييز وينظر ما وجه ضعفه ينظر قال رحمه الله وقيل المراد بالحسن على هذه القراءة الأعمال الصالحة أي جزاء الأعمال الصالحة قوله تعالى وسنقول له من أمرنا يسرى أي نلين له القول هذا الذي ينبغي في باب الدعوة ولا من استجاب له لا داعي للغلطة عليه الشد عليه من استجاب لك إلا إذا استحق أنه يغلب عليه حيانا لمصلحته وسيلة لغاية جيدة تنفعه فهذا شيء آخر وإلا من استجاب لك وسنقول له من أمرنا يسرى نلين له القول انتعامل معه بالتعامل الحسن من آمن وعمل صالحا يرفق به ويتعامل معه التعامل الحسن ومن كفر كما قال فسوف نعدبه كافر بالله مشرك بالله ما فائدة في الكون موجود إذا كفر بالله سبحانه بعد إقامة الحجة والدعوة إليه ودعوته إلى الخير ولا فيه هذا حقم الله أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإنهم فعلوا ذلك عصموا من يدماؤهم هذا حقم الشرع في هؤلاء الذين لا يرعوون ولا ينقادون إلا من كان من أهل الكتاب فإما الجزية أو القتل فهو مخير بين الأمرين إما اسلام أو جزية أو قتل إن لم يستجب لا لإسلام ولا لجزية فالغتل مصيره هذا في أهل الكتاب على قول جمهور أهل العلم ومنهم من عمّم أن هذا الحكم في أخذ الجزية عليهم وعلى المجوس المجووس قثبت فيهم وعلى غيرهم من المشركين أنهم إما إسلام أو جزية أو قتل هذا حكم في الجميع لا يخص به أهل الكتابين ولا المجوس معهم بل هو عام في كل مشرك يخير مثل هذه التخيرات. وهذا الغول ما هو بعيد فقد دلنا عليه بعض ظاهر الأحاديث قال رحمه الله قوله تعالى وسنقول له من أمرنا يسرى أي لين له القول ونعامله باليسر من أمرنا وقال مجاهد يسرا أي معروفا إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله ما